Allah Aqam chema بنى الأكوان وضع الميزان وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لغيوت أقوى بنيانا وضع الميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لغيوت أقوى بنيانا القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه قام الميزان فما أرقى قانون الله عدل إحسان يتنامى وبناء حياة. القمر تسابقه الشمس ولا تتخطى يختلف النهر مع البحر ويهوا لقيا قام الميزان فما رق قانون الله عدل إحسان يتنامى وبناء حياة بحياة حياة أكثر إيمانا ورضا وأمان في بيوت أقوى بنيانا وضع الميزان ميزان في حياة أكثر إيمانا ورضا وأمان بشر ننتشر بهذه الأرض لنا أدوار كل يسره الله لأمر في الأقدار نتكامل فيما نحسنه والحب شعار نبني للأمة نهضتها والمجد قرار بشر ننتشر بهذه الأرض لنا أدوار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 بنيانا وضع الهزان